السلام عليكم.peace be upon you. كيفنا الأول بسم الله الرحمن الرحيم.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 كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقوله ولو إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد وقوله وحلت لكم بهيمه الأنعام إلا ما يثلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حور إن الله يحكم ما يريد وقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مجمعية الآية هنا هموا عطفة لسر أو آتاني كباسمان كد كأسدلالي فيان كد في إثبات الصفات ونفي التمثيل والتشبيه والتعطيل والتكفيك والتكييف ولولا اذ دخلت لولا بمعنى هلا هلا بتشديد هلا كابو اداه التحضيض فهي التحضير لذا ما بس في التوبيخ واست تحضيض يحضه على أولي ما شاء الله لكن بوش يأود نكيله بوش توبيخي أكاد يوبخه على ترك هذا القول كاتي أكيد نعمتي لنعمتك كان بيني نبي فخري بيوكيت ونبي حسدي ببيت ونبي مفخري بيوبي يبلي ما شاء الله ما شاء ولو لئذ ذخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا لئذ يعني حين دخلت ضرفة ولولا حين دخلت جنتك قلت ما شاء الله فان جنتك, جنتك مفردة وقع إذيك شمان هذه العلم أصول المفرد إذا أضيف يعم المفرد إذا أضيف عم طبعا ما اسمها شيء جنتك جايثر بمعنى جناتك هل هل بارشا بستاني تو ولو لا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله أما يم ما شاء الله اكريت موصول بيت واكريت بيت شرطي اگر موصوله دانا ماي موصوره دانا فهي خبر لمبتدا فهي خبر لمبتدا محذوف والتقدير هذا ما شاء الله هذا ما شاء الله هذا مبتدأ ما ما الموصلة أو كاتبة خبر أقبلي الشرطية أما ما الموصلة نية الشرطية فعل شرطة كامية شاء شاء فعل شرطة وجوابه محذوف وجوابه محذوف يعني ما شاء الله كان كان جواب الشرط. جاء سيكا أقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت هذا ما شاء الله أم جنة أم شتيك أي بينا الذي شاءه الله شاءه عائدك مش محذوفا او او كتابت خبر محذوف قلت ما شاء الله كان ما شاء الله كان او كتابت جمليك شرطي ماك شرطي شاء في محل جزم فعل شرطة وجوابي شرطة ككانية في محل جزم ابيش كابو ما بس كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لنفي الجنس لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما يعني ايمان داران لقلك عفرانا ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أحلت لكم بهيمة الأنعام بهيمة أي الإبل والبقر والغنم أنعام مش جمعي انعام أنعام على وزن أسباب نعم على وزن سبب سبب اسباب نعم نعم نكوك جواب نكوك اسم نعم واك سبب على وزن سبب وجمع كل شيء انعام اسباب بو فيل بهيمه سميت بهيمه لانها لا تتكلم هذا الكردية دي بيوتري بس زمان بست زمان يعني زمان بستراو غير ناطق غير ناطق بهيمة بها انبوا بيرتر بهيمة نبلوية وحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم يعني همي حراضة إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد غير حالة فهي رحال بو الكاف في كلمة لكم وحلت لكم غير محل الصيد يعني أنتم بويا حال بوشي في لكم يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حر أولا تعال بو حلال كداوة إلا أويك استثناء بلان ايفا نابي لكاتي احراما لا دابون دابون ايوتشيبكن راوكان غير محن الصيد الصيد ايش حرام لا لكاتي احراما هل حيوانه بالريبه من الحيوان بريبه وشيش بيت متوحش بيت حيوان مروا مانقا أو اوانا دروسة بري بلا إحرام مش بس او الصيد اللي كانت بصيد حسابه الحيوان البري والمتوحش المأكول هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام ان الله يحكم ما يريد وقوله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقه حرجا حرجا اي شديد شديد الضيق يعني أوي بربيه أوي بحبيه لحور ولا إحرام مش ده بيدرسه. ما وصلوا وحشين قنده وحشين هلا. آه شون كأقر مألوف بيت. حيواني مألوف بيت هاد شيء حيواني مغلي بيت أوي كده بدرس يخويه مرة بيزنا نازلنا مشياء أو أنا هيني أو حيواني الروني توجه مع كل شيء تمان جيبين ت بلاه ما ومن يريد ان يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء شارح فرمي قوله ولولا إذ دخلت هذه الآيات دلت على اثبات صفتي الإرادة والمشيئة والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة لزورية ناجم يعني أم آياتنا دليل بدليل بو بوا إثبات كدني الصفيجي الإرادة والمشيئة. تمشى آية كان مشي أيتها وإراديتها. هم آياتنا كيخوان أهل سنة الشيئ الشيئ. نك نك إرادة ما مشي أو إرادي يكشف ذنين دو صفات هادو كان إثباته أون ده هي مشياء مشياء إرادي شيء إرادي كونية إرادي كونية بضم إرادي إرادي شرعي هذه المشاكل هي التي قال من ان تتمكن يعني ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان بله. مشيئة وإرادة إرادة دوشتي جوازن، دو صفتين. هذول صفتان كإثبات أكيد. عنا الله إرادته ومشيئته لا كتاب السنة يك صفة. شو نكش على على إثبات الصفتين الإرادة والمشيئة. بلن مشيئة مشيئة نكرة وتهدو بشو. مشي شرعي ومشي كوني. يعني مشيئة بس شيء تفسيره أكيد. بإرادة كونية هش كانت الإرادة الكونية بس أجي إراده هاد أبيت لوب شرعي كوني مطلق الإرادة مطلق الإرادة انتهى. تاري لغوها يعني حقيقة يعني ل العقيدة وها توكا لو شنانيكها توا لش لشنانك كونين شعيبين أما بس لغتك للغة لو تشتف مترادف بن يعني مترادف بن او مشيئو أو إرادة دو يعني دوش تجاوه أسنا بل هادو يشاني يكبر واعزان وعلى ذهن ما هيك مشيئو إرادة هيتفرقينيات شبلي اردت اردت هذا يعني شئته همي إرادية يا والله اعلم عموما الجاتنا ده وبعلم خو مع جمليتي عموما مشيئة لقال إرادي كونيك شتا بلام إراديش الشرعية من هي كا مشيئة لكن شي لكن لشرع مشيئة أبو إرادي كوني ساب كدا يعني ليروه أو من بوحصل البيت إرادي كوني استطاع حن بيناو ترى مشيئة شو كا أقرب بيناو ترى مشيئة ناب التأخير بيت لكن أولا قال على كان دينشتي أيويت خلقي جنايكات كان دينشتي أيويت داوار شيئكات خلنايكات ومجالي شي على قال تعالى خلقي مخالفة فرمانا كان بك بولي روى إرادة شرعي لمشي أجهواز الله أعلم والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة أشاعراء باورن با زور للصفات النيه فلام زور للصفات شيء تاويلي اكن ال ما بس في اراده وكم مثلا الرحمه ال في اراده الاحسان ياتي سواء باورن بارادته ونبي نباورن باراده ب ارادهك اهله السنه اثباتي افاد نا اوان باورن باراديك هي ك اراده قديمه يعني إرادة أزلية يعني إرادة ليست لها احاد يعني بون منا الله هو الله الله مريد يعني له إرادة لكن بون منا عندي ايش هي ايش ثاني يستوى لا عندي ايوه يعني اراده حادثه يتجدد في بعض الاوقات في المستقبل مثلا فاتي اراده حادثه هناك يعني إراديك التعذيب يريدها يا بعض الإرادات يريدها مثل في المستقبل نايم. ألين إرادة قديم الفرق بين إرادين قديما إراديك هي من حيث الجنس لقال إراديك إما من حيث الجنس والنوع وإرادات حادثة تأتي في المستقبل فرقشة إقذاب تفرق. إذا دل أيما تتعلق بالمشيئه حدش كسيك حدكعتيك خيط علويستي او اراديه اكان اولا اراديه قديمه لا تتعلق بالمشيئه ولي بغى الا كانت لقات كان بيوي او اشتاقات شوكا علين خيط اخوته دوره يعني يريد بعض الاشياء نا علين يكشي ويسوت او او يسوتي او عبت اراده قديم لكن ما علنا لله اراده قديمه و اراده حادثه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 ذاكشي مريدة صاحب إراده وهادش كاتيكيش بي هادشيكيش بي أياد بيع من حيث الجنس ومن حيث النوع والفرد والأحد هيت على صاحب إراده أوان الله إرادة قديمة لا تتعلق بالمشيئة ببسمعناك ألا إن شون حياة خوا حياة هي وتوه حياة ألا إرادة هي وتوه لازم لازم ذاته كاللزوم الحياة تشون خواه حي يوتوغ ناتوان ناتواني بون منا حياتي ببي حياتي نبي إرادة جواية صفية لازم بذاته وتوغ أهو الشيطين يا الله الشيط لازم ذاته كاللزوم الحياة على خواه تعالى إرادة, إرادة قديمة وحادثة وأما المعتزله فعلى مذهبهم في نفي الصفات فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة يعني معتزلاء شر وأخبث شر وأخبث بو أو أن بروي نفي الصفات صفي إلى لجنة وإن الإثباب ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة <تصفيق> آه, <دبيل ما> <تصفيق> آه، والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات. طالعني إرادي خوي تعلم. لازم ذاته يا لازم بذاته. إراديش تعلقت في الأزل بكل المرادات. هموجت كمرادو هم كتحقيق أبي وخوي سيتي ببيت. إر إرادكِ خوي تعالى متع متعلقا بمشتانا لكَتي لكَت كان النية خوابية ببي، والمن خوي تعالى ويسوتي أم ببيت في الأزل، أما استعبيت تواه، هر أو إرادية كاتي خوي بوية كي، بلام استع أقربية ببيت ببيت أو صفاتينية، واضح؟ الاراده القديمه تعلقت في الازل بكل المرادات فيلزمهم تخلف المراد فيلزمهم تخلف المراد عن الاراده يعني يعني او ام ام قصي او شانبي اكا او يكا هنديشد هنديشد كاستاء ابيت ببي اراده ابيت ببي اراده ابيت فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة يعني خواتع على النائب أم شتبيه بو يأجر ويصوت يهلا أو كاتيه استا نائب لرأسيه أم مش قصي كهك وتم قصي ثانية وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفس الصفات لا يثبتون صفة الإرادة أوان أشر أخبث هل أصلا إثبات الصفاء إرادة ناكن ويقولون انه يريد باراده حادثه لا في محل لا في محل يعني ان الى الله الخويه تعالى الخويه تعالى متصف هل اصلا هل اصلا متصفني نيه باراده فقل شلون اشاعره وتين اشاعره اراديه شيء قديم هي متصفه باراديه قديم حادثه اما ان اقول بعكسه متصف نية بإرادة صفة إرادية نية طالما هاتش كاتيك ويستي إرادية لأنه يريد بإرادة حادثة لا في محل يعني يريد وهو غير مريد وهو غير متصف وهو غير متصف بإرادة فيلزمهم قيام الصفة بنفسها يعني هندي الشدهية الرؤادات لمراد يخوى درناتي أراده بإرادة حادثة لا في محل يعني ليس لا ترجع هذه الصفة إلى, إلى صفة الله سبحانه وتعالى من حيث أنه متصف بهذه الصفة بقى الى هذا الشيء بقى إلى هذا أشتبه به وقواها المتصفيني ك أبو شارحة في المشي فيلزمهم قيام الصفد بنفس يعني أعم صفتي خواك أراد هذا الشيء أيا عملش أمش عملش خوايا أمي أم يريسو يانشتكى أم هاللخويوة هيا أم كيه أم يبويت كي أم كيه أم أمس أمس عادت له وخويان هلا وادرز والله هالبدرس خويان زاد يشترين على وجه الاستقلال قام بنفسها فيلزمهم قيام الصفة بنفسه على الصفقة خوي بوشتك خوي بوخواع خوي بوزاتك وهو من أبطال الباطل وهو من أبطال الباطل ها أما أما, أما علمي الكلام شافعي رحمة خالد بيع الله حكمي, بي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريل والنعال ويطاف بهم العشائر إنه خلق سواري كريانك يقولك هذا السواري كريانك يبدع وبنعل وبشي لا تقصلي بدي أنا كذي أما أنا كذي أنا أنا أنا عقلة مطالعات ودراسات وقواعد وشتي نظرياتي جوري جوري أمام مقسك في طريق قصوانا شيت فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل من أبطل الباط وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين إرادة كونية مرادفها المشيئة. كابو مشيئة. مشيئة هنا كده دوب الشوام. مشيئة كونية ومشيئة شرعية. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. مشيئة هم مكتعات تفسيرها كين الاراده الإرادة الكونية. كابو إراديك ما هي كونية؟ وهما تتعلقان مشيئة وإرادة كونية. بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه فهو سبحانه اذا اراد شيئا وشاءه كان عقب ارادته له يكسر بيت ببيع دواء كوني شنك اراديه كونيه مشئيه ويتعالى هشتي شي بيت ايه والان اراده ومشيئه متعلق بشيوه مشى اي خوي وك حرك يهنشتي كبيوت كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وإرادة شرعية يا وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه الله وهي المذكورة في مثل قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أما إرادية شرعي تتعلق بالشرعيات ولا تلازم بين الإرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى. يعني إرادة شرعية إشكالية قلتها، إرادة كونية إشكالية قلتها. فبينهما عموم وخصوص من وجه. بالنسبة بين إرادة شرعية وإرادة كونية، العموم والخصوص من وجه. فالإرادة الكونية مطلقاً ضرورية وزوجة لا مبتدعا لم تفريقانا أخواتي على هدايات نداون سري عندنا كدوا بويا زور كوننا واخطائي عقيدا شل بيني إرادة شل بيني إذن شل بيني أمر أمر, أمر يومان هي أمري كونية هالأمر لقرآن هاتوا بأ بأمري كوني أمر شمان هي أمري شرعية إذن هاتوا حكم هاتوا تشنين تفريق هي اهل سنك ديانه فالاراده الكونيه اعم الاراده الكونيه اعم من جهه تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي اراده الكونيه من جهه تعلقها يعني لو رويك لو متعلق كان زياترا متعلق زياترا أعمترا بولمنا إرادة كوني فأي تعالى كونا أيويت كشتيك خوشي شناويت هربيت ببيت لكوه لكون بولمنا الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا الزنا ولا السرقه ولا يرضاه لبركي لبروا كفر معصية كفر معصية لكن يريدها إرادة كونية يعني وستأتي لكونا ببيت للامتحان للتكليف ببيت أرادها إرادة كونية لكن ما أرادها إرادة شرعية ده وينك تدل الشرع ببيت وأخص من جهة أنها تتعلق وأخص من جهتي انها لا تتعلق بمثل ايمان الكافر وطاعة الفاسق إرادة كونية الامر اعبل الامر يكث اخص بون الله سبحانه وتعالى ما اراد ايمان الكافر قل بيو كافر ايمان بين ايمان بينه ما اراده إرادة كونيه ما ارادها اراده كونيه لكن اراد اراده إرادة شرعية، يعني خات تعالى داويك كدوى لا ابو لهب أبو جهل لا هرهموا ظلماء لهمو كفار لهم سادمك ايمان بيننا داويك دوا إرادة شيء شرعي لا روي شرعه داويك دوا بس اختيارش بدسته لكن إرادته إرادة كونية نعم قال بيوي سأب ببيت هذا بوايا لم روي ك إرادة كونية متعلقني بإيماني كافر وطاعفة سخوة لم هو الى كوني اخصر لاله شرعي قابول رؤيك واعمل رؤيك اخصر والاراده الشرعيه اعم الى ذي شرعيش لشيء شيء عمتلى لاراده كوني من جهه تعلقها بكل مامور به واقعا كان او غير واقع لرؤي اويك متعلقه بحموشتك فرماني فكره جاء اقرب بيان النبي اقر ببيت هو لا كان زرك لا يقع منه بكل مامور واقعا كان او غير واقع واخص لم واخص من جهه ان الواقع بالاراده الكونيه قد يكون غير مامور به لارويكي شوى الى خاصته، أخصته التي لإرادي كونية. بنريش أن الواقع بالإرادة الكونية أويك بإرادة كونية قد يكون غير مأمور به، غير مأمور به في الشرع، لكن شيء حاصل كونا لكون هاتوا. المهم بينهما عظوم عموما وخصوصا من وجه. من وجه واضح لم نمو نشك بومان ديتوا كخلاصي أو كباس كل والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثال إيمان المؤمن وطاعة المطيع يسهد إرادك لا إيمان مؤمن وطاع المطيع كبتوا يعني إيمان إيمان دار أراده الله سبحانه وتعالى شرعا وكونا شرعا اراده وكونن شوشويت ايمان دار ايمان بينه فعلا ما واقع وطاعه المطيع وتنفرد الكونيه مثل كفر الكافر ومعصيه العاصي والمنايستا كفر كافر مراد كونن غير مراد شرعا كفر كافر قلت على اي ويد ببيت ها؟ كونا اي بيت ببيت بوشي بو امتحان بوشي عن كفر بوشي بوشي تعالى شرعا كفري ومعصيه العاصي وتنفرد الشرعيه الاراده الشرعيه في مثل ايمان الكافري وطاعه العاصي وي تعالى ايمان الكافري وطاعه ها إيمان ايمان الكافري كونا شرعا شرع. كون وطاعة العاصي المهمة أضحى وقوله تعالى ولولا اذ دخلت جنتك وقو ولولا اذ دخلت جنتك الآية إلى آخر الآية هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين دوك سبونا كدوبا خو بستاني جودان هبوى ذرا ام فخرك بحول خوي أوي أوي به ان يشكر نعمه الله عليه ويردها الى مشيئه الله وقول يا ام اخاديتي ما هي لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله مقتتلوا إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا أو ولو شاء الله مقتتلوا ضميركا بو على المؤمنين والكافرين إخبار عما وقع بين أتباع الرسل يعني من المسلمين من بعدهم مع من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا وان ذلك انما كان بمشيئه الله عز وجل ولو شاء عدم حصوله ما حصل يعني ولو شاء الله كونا اراد كونا ما اقتتلوا لكن اراده كونا ولا يزالون مختلفين مثلا اختلاف اراديه كونيه أنه لكن شرعيا أراده أشبت وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل ولو شاء عدمه ولو شاء عدمه عدم حصوله ما حصل ولكنه شاءه فوقع وقوله فمن يريد الله أن يهديه إلى آخره الآية عفوا الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل يعني هداية تشتيت شاك تشتيت خراب وكان على خالقي أكا على خلقتي إما فاعل خويت على خالق فما يريد هدايته أي إلهامه توفيقه فما يريد هدايته خويت على بيع وهدايته هركس يبدأ وتوفيق يبدأ أو دلي فلاوان بوشي بو إسلام بو يمسلمان بأن يقذفا في قلبه نورا نور رشناي ايمان خاتدليه فيتسع له يعني فيتسع للإسلام فيتسع صدره للاسلام وينبسط سيبوكيك سكن ورغدت كما ورد في الحديث وما يريد اضلاله وخذلانه يجعل صدره في غايه الضيق والحرج ويتعالج بيه يرتسب امراه كاستشورك في الدنيا وفي القيامه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان نور الإيمان ناشت الضلي وشبه ذلك بمن يصعد في السماء يعني كسي كنور نور ناشت الضلي أو الضلي أو عند داخلها وعندما يصعد في السماء، كيف يصعد في السماء؟ لو ولكن لو إعجازاني كلمة يتباسكا حوالي أسمان نية أكسجين نامنات كأنما يصع لعينك يا أكسجين نماوة كاتي أو جيت أكسجين جيت عين كأنك صاعد في السماء شنلي لهو نام من القرعة لا أسمعنيش نام وهذا من العجازات وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين سير ما مكان شيء ترnga نرنيه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقصطوا إن الله يحب المقسطين واقسطوا ان الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص مجمعيه اياته في اثبات صفه المحبه كما الله هذا او بصفه محباه باخواته على هذا هو وهو الغفور الودود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم جاي باشا لا يعمل بشيوازي كترا وهو الغفور الودود فسوتي لقل مجمعية الآيات كترا ألقني إن شاء الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الحكم يدور مع العلة يا الحكم يدور مع علته يعني بما أنه الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين فأحسنوا بوش يحسن؟ واجب يا الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين وأحسن إن الله يحب المحسنين وأقصط إن الله يحب المقصطين أقصط أقصط أفعل أوهم زييس الأقصطاء فعلي أمر طبعا أقصط وأقصطو باب أفعله وأقصطو لا لا أصله القصب الناقف سين طاء ببيهم زك ببي إقسط يعني بو إحسان نية بو شعك نية بلام سري يعني صار بمعنى عدالة يعني قصة لأصلا قاف سين طاء يعني الظلم والجور لكن همز بخيت سري أبيت عدل بويا بمهم زي أقسطو بيطري همزة السلب همزة السلب يعني النفي سبون من خطئة خطئة وأخطأ بمعنى ارتكب الخطأ بمعنى يعني خطئه يعني ارتكب الخطأ عن عمد بعمدن غلط بكيد بعمدن غلط بكيد أو بيقوله خطيئه فعله بس اخطا يعني ارتكبه يعني ارتكب الخطأ عن غير عمد أو همزه بيقوله همزه في السلم بابي أقصطيج وأقصطو وأقصطو سبنا قاصط قصط يقصط قاصط يعني خاطئ يعني آثم فلم أقصط يقصط مقصط مقصط يعني عادل عادل بويا وأقصطوا بو إن الله يحب المقصطين يعني العادلين فما لكم أي مهما استقام لكم فما استقاموا فما استقاموا لهم مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم في ذلك عهدك لقوا كافركانا هتانا كشرنكا عند المسجد الحرام حتى اوان بردوان بن مستمر بن نسل عهد إخوان فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين يعني خوة تعالى خوة باريس كاران غدر أكن لعهد بتعيبات أوانيك خوة باريزن لغدر كذن لعهد خوش أبي ويا خوة تعالى كسانيك خوشناك نارك ما تاء أوان في إيمان أكن نشكين أو في إيمان مشكين لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين شارحة فرميت ضمنت هذه الآياته إثبات أفعال له تعالى ناشئة ناشئة عن صفة المحب كما الأفعال هي مثبت لله سبحانه امشيشيه ناشئ عن صفة المحبة ومحبة, ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تعلق بمشيئته صفات فعلا صفات هنيك باس من كله كان خل منا صفات فعلا وصفات اختيالين يعني شو الصف اختياري هادش كانت يا خواتي على بي بيت أي كان وتتعلق به مشيئته هند الصفات هي يا إخوان لا تتعلق بمشيئته أبي مثل حياة الله سبحانه وتعالى ذاته ذاته بيده عنده جالو تمانة يعني كسيك تبسياريك مغالطائك هل يستطيع ربكم أن يميت نفسه أن يعدم نفسه مثلا أو أن يخلق خالقا مثله يما هذه الصفات لا تتعلق بالمشيئة هناك الصفات تتعلق بالمشيئة هناك الصفات لا تتعلق بالمشيئة الصفات التي تتعلق بالمشيئة وتعالى تُوَلَدْ هذه الصفات هي لا تتعلق بالمشيئة اصلا هي مستحيله ومو مستحيلش برسيده بارانا مستحيل عقلا ومستحيل عرفا وواقعا نابشتيو بويا اصلا هو برسياني كباسم كده برسياديكن غلطا مستحيل في العقل مستحيل في العقد شن استا او بسال الناس رخي تعالى مستحيله اريكس برسال التوب كاد ولا ولا كسي يخذري اللي يدابني ها سنترا سنترا كسي الله سبحانه وتعالى يعدم نفسه يميت نفسه كون تيجينا في العقل بو عقلنا لكن الذي جنة أو أو بسارناكا. بويا بيا ليه دواء مبزام حركة مستحيل عليك أو على الله أو على أي أحد لا تتعلق بالمشيئة أصلا متعلقني بالمشيئه أما إذا تعلق أو تعلقت بالمشيئة فممكن ويمص فتاني خال وي تعلق بمشيئته فهو يحب بعض الأشياء دون بعض دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة ما فيه حكمة إخوة على شيء كبير إيواك وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا يعني بصفة محبة صفة محبة لبر صفة نقصا. إثباتناك أنبو الله سبحانه وتعالى إذ المحبة في المخلوق معناها ميله أما هكذا دائماً دينه بدون مخلوق <تصفيق> <تصفيق> بابا ليس كمثله شيء <تصفيق> يعني يعني إخوة إذا آتي دائماً هذا سبحانه وتعالى إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه يعني أويك دائماً حزل أويك خطوة أويك أرزوية كي ولكن يجب بوش ان يكون الشهوات يكون الشهوات يكون الشهوات يكون الشهوات يكون الشهوات يكون الشهوات يكون الشهوات يكون الشهوات يكون الشهوات يكون الشهوات يكون الشهوه يكون الشهوه لعبده لا معنى لها الا ارادته لاكرامه ومثوبته الا ارادته لاكرامه ومثوبته يا مثوبته ومثوبته صح ان محبه الله لعبده لا معنى لها الا ارادته لاكرامه ومثوبته يعني هو لاكرامه ومثوبته يعني جزائه لا مانع هو مشكلة منيه يجوز فيه الوجهان ان محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته يعني الحب يا حب الله سبحانه وتعالى هو إرادة الإكرام وإرادة الشيء السواب ثوبة أي ثواب يعني حبت بني لها الشهنة بتأويلك واغه إرادة الإكرام وإرادة الثواب وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط يعني والسخط هذا شيء مصطرة السخط ضد رضاية كلها يعني كلها كلها في صفات الرضا والغضب والكراهية والصخط كلها عندهم يا كلها عندهم أبير استئنافك كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب أما شعر وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به يبرم معتزة الصنعرين خويت على إرادي إرادة, إرادة شنية قائمة به متصف بالإرادة فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب محبه بيني يعني الثواب بانها ان يجيدوا زياتر بانها نفس الثواب الواجب عند عندهم على الله لهؤلاء يعني قلنا ان الله يحب المحسنين يعني شيء يعني له ثواب للمحسنين عنده ثواب للمحسنين اه يعني حب لا أعوان ثواب نفس الثواب نك إرادة الثواب نفس الثواب شون كأوان تيانية هل أصلا إرادية الناية نك يريد الثواب إرادة شينية سفي إرادة ش ما كان بو الله معتزلة فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء واجب واجبش من عندنا بعقولنا يعني أعلا واجب لسرخواه تعالى برامة كتبه على نفسه رحمة بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي وكل باس معتزل لأصول كان نباس مانكث واجب على الله يوجبون على الله بعقولهم وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به يعني نزل أما نبوتي يعني قويت على بثمرت وأحسنو إن الله يحب يحب المحسنين بوبلي يعني باش ابو عباره بلاغين زانيو معاذ الله يجهل المعنى يعني بوجي اهمه وشته واما الحق فيثبتون المحبة يعني باش قناع يعني عوامي خلق الساده خلقي ساده لما تي اكن بولي يحب المحسنين والله معناه ثواب شون ب عليه؟ دليل اما اخوي الالفاظ قوالب المعنى وكو علماء بلاغاء لن الألفاظ قوالب المعنى لفظ لفظة كداني دلالي خويه يعني دلالي يحب المحسنين هو الأصل في كلام الحقيقة يعني أصل لكلامي مش حقيقية أماد بو هنا بو ما مادي يحبت هنا بو اشتقاقك فعلك الهناو للداد بو وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا تقتضي عندهم نقصا وتشبيه صفين محبه نقصنيه بل كماله وتشبيه محبي الله سبحانه وتعالى ناكن بمحبه كسب كما يثبتون لازمه تلك المحبه هروها لازمه محبكيش اثباتا غير اراده اثباتا محبي ولاده الثواب شنك بما أنه يحبهم فيثيبهم كما يثبتون لازمه تلك المحبه وهي ارادته سبحانه اكرام من يحبه واثابته وليت شعري. بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثله قول عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة. ليت شعري مثلا كم كلمة ليت شعري. أي ليتني أعلم. يعني الشعر من الشعور يعني العلم. نك الشعر الاصطلاحي. يعني ليتني اعلم لا, لا ماديش شعره لو شعر فلان يشعر وشعر به شعورا شعور يعني العلم احس به وعلم ليتني أعلم لماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه من خش ما يتحشتي خش ذيه قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فاحبوه فاحبوه قال فيحبه اهل السماء شيء يريدون له الثواب هذا الشيء يعني شلون جاله هذا ويوضع له القبول في الارض واذا ابغضه فمثل ذلك يا فمثيله واذا ابغضه فمثل ذلك فمثيل ذلك يعني مثله ام اقطعي واذا ابغضه فمث فمثيل ذلك هذه الزياده ليست في البخاري لبخاري نية بدو ايدا قرام بنملك هي وإنما رأيته في سنن ترمذي وبم لفظش نية بلفظة ليش هاتوا وبغير هذا اللفظ فعلا هاتوه لا مسلم هاتوا لا يخم نسلم وتوجد هذه الرواية في صحيح مسلم برقم الفين وستمائة وسبع وثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة لمسلم هاتوا أما يشتك بزان زوجة الباسي أو أكدتها هنقل العلماء كبار وكو نووي وكو حافظ بن حجار وانا اخطاء هي لممزله تاويل الصفات فعلا ابن حجر كمثل النووي ابن حجر كمثل للنووي اخطاء كاني برام لفتحي فرح الباري يعني تاويل الصفات هي عندي كان شيخ ابن باس تعليق اذا بدا ولا صحيح مسلمش هي لا شرح مسلم ل نووي قال العلماء محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له هي إرادته الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته وبغضه إرادة عقابه به أو شقاوته ونحوه للشرح الصحيح صحيح عن كلام النووي وأما تأويل الصفات جاء علماء معاصر للمسألتين ووقيان كده اما علماء قديم عفيا هو برن برب النووي شي شيء لبر أوى. او او جهودي هي لخدمه كردني السنه ومعروف باب علمي ولا لعلماء الاسلام لبر حسناتي هندك اخطاء شيء وقع فيه ينقال بقول المبتدعه لم يبدعوه هندك العلماء المعاصرين لسلم هارو لا يبدعون لا النووي ولا حافظ بن حجر وامثالهما يا امثالهما هذيك اثنين قصيفي اكان غلط اني على الغلط هي الكسبت ام غلط حداديه هاتن يعني تبديعي شكل نووي وحافظ بن حجر يعني كيد العلماء ايش هند هنا ابو الشيخ محمد بن هاد المدخلي جاري كان. شن صالح إيش يا استا بولا سحاب هني شي بلاو كده بناوي علي اشعري جل عبارةك يا شيخ محمد علي اشعري جل شاءه من شاءه واباه من اباه يعني عبارتك فيما معناه ابوه لفظة كبيرة سبحان الله استا عموما بلام اوه كمعروفة زور بيزور زور بيزوري علماء اهل سنة سلفي لم عصره يسكتون عن النووي وعن حفظ بن حجر هذا ليس صحيحا بقى خطائشا هيا وهندي كتين محاوليك محاوليتي على النووي بيش وفاتي كتابي في هيا لهنديك صفات كتابة كان طبعا كذوقو مشهور بن حسن سلمان كتابة كي نووي مخطوطيك بطبعي كدو بلاوي كدراء أظهر النووي لعقيدة أهل السنة لسل عقيدة أهل السنة بوا تنك هندق لصفات تأويلي لا لبيش وفاتي كتابي فيها كتابة كشان بلاوي كدو لسل هندق الصفات عموما أقار كتابة كشين بما أنه هندق العلماء لهندق للصفات هندق للصفات عن طريق الاجتهاد عن طريق الاجتهاد والعلم أكو أنه غلطوا الله غلطه طالما زورني حاليا زورني حاليا ودعوة يم بأهل السنة ودعوة ببعدعك أجناك يناقش أهل السنة وينصر الباطل على الحق ويدعو إلى غير ما عليه أهل السنة في الاعتقادات يعني لشان غلطيك لهم سبق قلمة تغيان قلمة يا غلطيك هفو سهويك هاد شيء شتكي هيا لو أنا أكاد أبيتها مع شخصك أبقى. شخصك حالي شو أنا من تسبب أهل السنة مدافع على أهل السنة لكثير اعتقادات أهل السنة أخطأ في هذا المجال وا وا وا أفهم عامل غلاك أما أجداعيب بو بدعا داعيب بو إمحراف تأويله أو أنا أصل لايب تأويله تبديع لن تتمكن من ان تتمكن كل ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن كوا ان تتمكن من ان ما من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن واش لبيني امانه لبر هوانية ولبر بر نسب بو بو نووي ولا بر تقليد مذاهبات جنيه نحن مذهب مذهبنا اعترافش بتقليد تعصب مذهبي لكن من باب العدل او يا كسب غلطي بو او غلطاني مغمور في حسناته مغمور في حسنات. يوك شون صحابا لبروا وإهل بدرا والله أخطاء يعني بنظري مامي عمار يعني نفاق وكفر الذين درشونا. فعلًا غلطكك فاحشة. بلام لبروا وإهل بدرا مغمور. كسيك يعني خدمة بو نصري سنة ونصر كتاب سنة ومنهجي سلف. لكن في بعض العبارات في في مسائل في العقيده فروع طبعا ام ام لو شيء بركي بالله اما اصول فروعني لما التاويل من حيث الاصل اصلا كسي هي يؤول الصفات لكن كسي لا يؤول الصفات لكن في صفه او في بعض الصفات مثلا طغى قلمه واخطع وقال بقول المبتدعه نعم في تابوست سيدجكري سيلي, سيلي حاله وشخصه اكلت و يخطط لكن لا يبدع والله على واحسن أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المامور بها قبل ذلك ولا بишь أيتقوا بأس والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك يعني ببخشت بالعطاء وعدم الامساك أو بالتوسط بين التقتير والتبذير لا دسبق لتوارزيني وبخل لا اسراف وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أو قواما بين التقتير وبين التبذير نبخل رزيني وشح ما إصرافه خلاف بكارناني مارو سمن وهو القوام قوامش بفتحه القاف العدل ولم أقابري قوام النظام قوامه بمعنى النظام بس قوام بمعنى العدل روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوسن عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته إن شاء الله ندر سكاينتين توايقا موفق والبارك الله فيكم وصلى الله عليه وسلم.